الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش رب العالمين أو آيات ما جواد بوتين سري سورة السجدة أبعث سين ذكر رب العالمين كيف قران الله لبيراتي حوله ووري ببريه معالمه آو اف قرآن ابو مهناوتی دام دیپچین و عملی فکین و کینا دستور خو هجیانه و سرکفن ما همودر هندا به دیدهایتی و هندا کامبی قرآن بچین. بیشتر اف قرآن ربعای ابو مهناوتی آوهانک هکدیپچند دیدهایت هنو دسر کرختی بن و سر فراز بدنيه و خیاته. یالالیوی خدایاتی الله اللذي خلق السماوات والاعضاء. یالالیوی خدایاتی اب هر هفته بکت اسماوچهکرین. وار حف طبقات عالدي شايفين وما بينهما واوجد ما بين عبد عثمان الهمويه شايفين في سته ايام الشاش رجاده انا واخديع عثمان افرد واشتن افرد عثمان وما بين عبد عثمان واف مخلوقاتنا همو شايفين ابو ابي بونجو اينه خارش ابو ابي بونجو قران اينه خار او ابو ابي بونجو خف قران الله ليكياتي اولادي بي خدياتي و اله حقادي في ستة أيام يعني اربعه من عثمان وعرضه ما بين عاد عثمان ده بشاش روجة ده رب شياش ونيا با كل ده هم من ونيا يتشيكرين شش رجاده راح كما قالك حكمت من جلك مصلحت و باشیت به این جرایبی که او می دانه بتوان نزدان که حکمت کشنه و مناهات یا گوتن، اما چشیدنی یه وقتی عرض عثمان و آوست مبین عرض عرض عثمان دشش و جد هات یا چیکرند، دشش و جد خودش چیا کمتر جله گر کمتر چیکر، ایک آهفتن بشه کن کوچیبان، اما رباعی من حکم داد به این مفسرها رحمت خدا دل بیته کوته ایکلو آوا دا مرروی و عبد بین فکرند که عجلش رو داناتن. کمرفی ببین حموض شد که وحده کد عجله دانا کد حتی راحتی بکد تانازاند که دلیل وچیه تانازاند که آفی چه حکم عاشقانه دبلا نکت و هر شد که هبی دس بنکت حتی بزانید دلیل وچیه درست بکت یا درست نیه و دی سبند در دم فیردش که تر حموض عجل عجله نکت و داره راحت رحمت بید اما وقتی مد الشاشر الجدار شاكرينا، ثم مستوى على العرش، باشت ربع عالمين عد وعثمان شاكرين، باشتين يتوسل عرشي، وعرشش الهمو مخلوقه ماسترا، الهمو مخلوقا بالانترش يسرها في طبقة عثمان هذا، وبشتين ربع يتوسل عرشي، وأبأيكل عقدة ما بسرمان ك ربع عالمين أبأيكل صفات دوية فعلية، أكد كوارت ربع عالمينيا، وخطه حاسك ربع عالمينيا، سر عرشي نبيا. ونكرب العالم اشتهي عاد عثمان تشيكيني شو ما بعرفين كيف هو اني رب العالم محتاجه عرشيه محتاجني ام أو فعالني ما يريد هر حس كد افيكل كالت رب العالميه كيكه اشتهي عاد عثمان تشيكيني اشتهي عرف شيء شو اسرع شيء اما یه شت و سر عاشی پیاره یا رنجش دیه پال دو ها و نیه شت و هر کس نزولیت هر کس نزولیت ایکلوان شده و نیه که غیبه بر هندش وقتی بسیاره امام مالکاتیا کرند محمد آخدرلیف نیه گویی معنایشی است و علی عاشی بوده استیوا و معلومه بته استیوا هموزن یعنی چی یعنی عبادمیه چه سر عاشی ول کیف و مجهول اما یه شت و سر عاشی نیه چکاییه در عبادمی سر عاشی رنجش دیه پیاره یا كان زانيد إلا رب العالمين نبيت والسؤال عنه بدعاته. وقولت بالسيارة بكرًا ألفين ده ونيجي والله ربعمين شو تبغى سرعشي. وقولتي أبيك بالسيارة بدعية ونائب مربي بسمرارك. قلت أما إيمان بهاي أبغى خديت خلاه يدوب ما بودي. كيقولتي رب العالمين شو أسرعشي؟ ماش ده في إيمانا بهاي نبيت ناميت. شو معناه ديله بداية شو معناه كوديله بداية نوع يعني ده سرعشي. معناها معناه يتخلق قلق جلك تخلق ليتشا أما أولنا في لغتي العربي درق معنى استوى على العرش يعني رب العالمين بش عرض عثمان شيكين يتوى أسر عرشي ما لكم من دونه من ولي رب العالمين بش رب العالمين وبش رب العالمين بش تفانينا ولی خدمت مروریه کس کار مروریه نزیک مروریه، بشتوان پشت‌وان مروریت کرد، آب وقتی برتانگافیا هوا مروریت دو ها وقتی محتاج بیته او ها رو کاری مروری کرد، امت بشه ولی برند ربع این بیشتره ما من ولیه، یعنی بشه درباره علمنی اگه کس چه بيتا چه اونو بیته ولیه اونو بیته پشت‌وان اونو ها هوا اونو بد و نخوش بمون گشی خلاص هنگو. أبي أفش أفشلونا بس بسكة بس رب العالمين ما لكم من دونه من وليين هكيل بيشوفوا فرانكسي ورمان هات أو فرانكسي اس خلاص كرم هر أو دل بيت خلاص ولي بيت هر رب بل ولي حقيقي كيا رب العالمين الله ولي الذين رب العالمين پشتواني مروي ایماندار رب هواره مروي تتر رب العالمين اورکاری مروي تک رب العالمين شفای بو مروي وریت ک چه چب سبابی چه بے سبابی جراي سبب و جرا ہج بے سبب رب العالمین و ہارو کاری دیگه و پشتواني دیگه اینتمرووی چونکی اوه والی مرغه ایمان دار بید پشت‌بان مرغه ایمان دار بید و هر کار ایمان مرغه ایمان دار بس کیا بس رب العالمین چونکه خدا بزد ما لکم بدونی من والین یعنی بزد رب العالمین چو والی چو پشت‌بان دیهم جنینه ایلا یا ولا شفاعین و کس نشده مرغه شفاعاتش بذار چه شفاعاتش بنو بناه نکبد این لیب اذنا خدا نبید که و نیا رجاقیمته کفی حملکن ملاکت مرورت شهید کن، مرورت ایمان داد کن، مرورت سالخت کن. اونا رب العالمین اذن داده که بشه به ایل دیشید و نیم مروره ی گناهکار داشته باشیم برای پیامبر کی علیه مصلحت و السلام داشته، باید من دخواست که رب العالمین من خوش ببید، من گناهت هایی و گناهات من سر من ماین و من توبه کی دیگه سر میریم و از گناه اس مستحق عذاب و عقوب را رب العالمین دبم. دي بيعمبر صلى الله عليه وسلم أنا هل بيعمبرك دليل عليه من صلاة رب العالمين إذن بشفاعتك يعني شفاعاتش كاسناشة بك إلا بكناوي إلا بإثناء نبي شفاعات بس بإثناء خديه تكرم بلند ده خاز شفاعات بس رب العالمين نبي جار رسول الله شفاعتهم بمن ولكن يقول لك ان الشيخ يقول لك ان من يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك من وما لكم من دونه من شافيع يعني بيشت ربع ميكاسنية شفاعة تجبر مروي كاد إن لا بأذنا خدين بيد كان يربع مين دة أذندة كشفاعات بمروي بيتكر إن جاك أبيه غمبارا كشهيدا كملائكتا كإيماندارا كهر أي كهبيد بيشت يربع عالمين يلمروي راضي بيد يعني من فأهل التوحيد بيد الشركة الأولى مروي نبيت هنجرابع عالمين دة أذندة وملائكتيان وبيه غمباري ين ف شفاعات بومرقبيتا كرم وهنجي رب العالمين ونья أف شفاعات بوفاك سنا ودني بهندي بودي شفاعات ملكي وياه دخاز بس رب العالمين هي تكرم نبيك شو كاسكي وخلوها كي بتكرم ويا بودي يا ماشونيا شفاعات بوويكاس واك سداتا كنا أهليتا وحيدة بيت شلتنا كربيت هنجي رب العالمين لإذن دتا واك سوا شفاعاتك كم كشفاعات بوفا مرفانا بكن أفلا تتذكرون طبعا مش بون فزرا هنا كان فکرها خونا کن که چه مخلوقات شده سیدانیه کس نیه بتبشته وانعو کس نیه شفاعتی بونگو که اگه همون یه دست کده همون یه دست رب العالمی دم ما دم موزانن بس رب العالمی بکنه بس خود بکنه ولی بتبشته وانعو و بس داخاشه شفاعتش رب العالمی بکنید کن. یدبیر الامرا هرب العالمی بحسی موازناتیه خویت کرد و بحسی شول خویت موازن بحثی نید کرد که رب العالمین هموشته که دستویده و اوه او او و او مخلوقاتانه همه ری بد بد دبزانه یعنی اف قرآنه لالویه لو هاتی افاره در چجا چو شکل دلیمه نشنا دلیمه ده اول لالی اکی دیه هاتی آن حاشا پیان بلی سع واسم لالی قرآنه نه اف هموال لالویه هاتی اوه یدبرو الامر من السماعی الى الارضی اول عثمانی وا اف مخلوق يضرب عن شيء كاين أمري امري وريفا برنار بالعالمين ريفاتشي كسيدي ديال الرب العالمين شريك نيا ريفا برنوفا مخلوقان هما يدبر الأمر من السماء يعني رب العالمين امرك فرماناك قدرك دي بيشت د ملائكه قال دي باش دي امر يوفي فرمانه بنكيري الى الارض بعاردي يعني بينن البعاردي وجب اجب كنوجا كتش فرمان و شقادروا امراهيم خاصه جيب اجي بي بو أهل عردي دي ملايكات إنان بو أهل عردي ثم يعرج إليه بيش تنقى رب العالمين بيش تفوا ملايكاته ناش أو هر إكي كو تشكر دي چه دي كان أو أمر وفرماية رب العالمين دي إنا خالي العثماني بو عردي بيش تنقى عردي جه دي كان دي بنا في عثمانا رب العالمين في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني اتروج كدا كده كده جيوه هزار صالة او صالت ام تجمهرين او صالت ام تجمهرين يعني حتى ملائكت العثمانا تتخاره و امرو رب العالمين تي و بشتنگه بلند بنابه و اف مسافهاتنا ما بچه تبعا هزار ساله بچه تبتا 500 ساله هندك مفسره 500 ساله حتى ملائکت مده که گلگ گلگ همه مفسره روجه که دار یعنی او مسافه هزار ساله هم برین ملائکت چند برند؟ با تو روجه که دارد برند هنده کاشی قلتی نه ایره بحثی روجه که نیه اما ملائکت وقتا که گلگ گلگ هم تره روجه که داره کسان زانید که وقتا که چنده بس او وقت ملائکت ته تخواره، امر رب عمین تین تخواره ودبت عثمانا هاکی ایک کلمه بههندی بکد هزار ساله حتا چود کد؟ به مسافه همه ادبرید اجاب رب اف انده چه کری؟ و اف قوات دعا وا ملائکتانه و اف شیانه داینا وا ملائکتانه و اونی اوی این آخاره؟ اوی با ما این آخاره که کتاب و هدایت یعنی و اد آیت دی دعه هاتیش و اوی رب العالمین یکوتی مسافه بما بین و دیار کری که وقت امر رب العالمین ی نخواه. معاردي ودبناف عثمانا حكي اي ما مخلوق ام هزار صراها تا بمسافه برين مترين اما ملائكه مدكه في 100 برين و ربع العالمين ونيا ات اياك كديش داي گوتي ونيا اوا اي كلمه روجا ونيا لالي كلالي رب العالمين ونيا كملائكه روجكدا عم مسافه 100 مترين او روجكدا في مسافه 100 مترن او روجاديش او روجا قيامه او رب العالمين يگوت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول يا رجاء كيريا، أفرجاء قيامتها، وأفرجاء قيامتها، أفر رجاء رب العالمين، كنت يودري إيش كذي، بين الصلاة، رب العالمين يودري إيش كذي، رب العالمين سوره الحج، بحسين يكري يكذي ونيا يجدي في يوم كان مقداره أوي بحس ألف سنة يكذي، يقول رجا رب العالمين روجات ربه عالمینی همه چندن هزار سالن. اما این دکی دو ربه عالمینی چندی شی دریشکین. رج قیامت بین جه هزار اما روجت منی امضا این. و نیا وقتی روش تلیت و روش آفات بید و نیا و روجم ه. اما ایلا ربه عالمینی هر رج قوی هزار ساله. و آواش ای رج دب حسی مسافیا کری. یا مسافه ما بین و عثمان و ملکات وقتی امر فرمان ربه عالمینی کریم. و علمای جمع کری. ما بين بحر س ايتانه كوابات بجيد او رجت 4000 سنه او عام او رجت دال رب العالمين همتان هم 1000 سالت منه يعني ها الرزات سالت ما تشيت هذا رجك ربع العالمين يجيد يا دو ربع العالمين رجا قيامه ادريشكي تشكي ما وخت همي الدسر العالمين لو شيء شذلك لمصونه قالت لولي رج ادريشكي بين رجك ادريشكي ونيت كما وفي آياتيش ده بحثي مسافيه ما بين عهد عثمانه و جيبه جيكرنه اواملت رب العالمين وقته ملائكات تينا خالي هذا عثمانه اذا اي كلمه كبه مسافي بيشيد هزا في مسافي وقته وفي جي حميد بريد اما ملائكات بروجه كده يان كيمت الرجه كده في مسافي حميد برن ذلك عالم الغيب والشهادة يعني او ربي اغشلونا نهماد كتب وقف او همو صفته دوينا او عالم الغيبة يعني علم او علم و ظاننا بغيبة هاي او جتهم نبينين وما هو قالنا ويشتونا هاتيا من هي او عمين علم و ظاننا بهموشتاكي هاي او نيا وكما بيت بجاب نظن ونيا دي صورة چله من علم بینية وناس نظام بش بي ديوارا اي چهيا نا رب العالمين هموشتاكي هم نبینی نیست و اشته نه تیار و اشته نه بیار ربعمین علم زانی نبیه هی و علم علم زانی و اشته درجی یا واشولانه و اشته بهیر واشولانه همه علم بیه هی و زانی بیه هی و شهادتی و ربعمین علم زانی نب و عالم الغایبی که ربعمین غایب زانید و کسایی که در ربعمین حاصلش نیست وما هاي اللي هي رباعمين علمي بهالدكته هاي عالم الغيبة أو اجتماع نبيني وما هاي اللي نويشتنها وتير رباعمين علمو رب علموا زاينا بهاي وأجتماع بيني العلم هاي رباعمين علموا زاينا هل من عرب من رباعمين عذاب رباعمين راجلي رباعمين العزيزو هم قب أوي سركفتي عزات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 وهم رجاء قيمته توفيق واددته ورحمة كالطيبات يا ابو واده هدبري كدام نخوشيات الصناحة المحشرة والجهنمي خلاص قد يبت النوف بحشته بان هندي هذا الرحمة رب العالمين يا ويوال في هندي كلي ووالما كلي كاتش ممنهد كعذاب ممنهد وعقوبة ممنهن واختيام قناحات كين ناخو رب العالمين العزيزة الشيط ويقى بهركس كلمة قناحة كبكات ويقى بمعقوبة برايكات بس قال هندي رب العالمين تشيشي هي الرحيمة رحمك الله جل وعزوه هي بتايبتيش إمادره هاي عند من من جل كل واجن حايم كين ويعفو عن كثيرين أغلب جارة وما من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني من بر في الذي احسن كل شيء خلقه رب العالمين هر صفات الخد بجيد كار الخد بجيد الوجد او اله او ربي احسن كل شيء خلقه يعني هر مخلوقك تشيكري جل جل جوان يا تشيكري مس جوان ترين شيوي هات يا دانان وير كي تشيكري هر مخلوقك تشيكري رب العالمين يا هو كمناسب بيد بو تشه بو جيانوي خوش بو جيانا خره يعني رب العالمين وقت عام معروف تشيكرين ام یه چیزی ونیا که ام پیاو ببین، وام تراز بین وام پیاو به اونیو بچین، ونیا که اول آموزش ببوده، بوجیانم، ورب العالمین ونیا معروف الفا مخلوق تنده همچون ترین چیزی، لکه خلق ند انسانه، احسن تقویمین. يعني معروف یه چیزی سر جوان ترین شیوا. نه وکی چه مخلوقی و چو مخلوق نرب العالمین جوان و برای کفک و کی مروی و افت تایب کرنا و نیا و مخلوقای او وی مرویه و افت این هند کار بعایمین و نیا خوبه وای دانه که تایب چی هیبو که بوم ایمان داره و گله رحمت ایمان دارد بد و گله مرویه بد و گله قدره وی مرویه گریار واقعی ولقد کرمنا بني آدمه يعني من مروف هم و یکشلی کنیم من مروف هم و یک قدر کنیم باز پشت اینکه مروف هند جرتشل خود کدوم هم هند جرای الفي درجة خوتينا خارج، وأم هنا جرمنية خو أسفل السافلين، أم وني خوتينا درجة جل جل كذنبي الجهنم والخرابية وخوتيش لعنة وغضب رب العالمين كله، نخو العالمين واحد منو في شيء كي سر جواتري شيء شي ماشي جاتي، جل قدر ماشي جاتي، هيك بس أم ديبي منهج صلى الله عليه وسلم. بس دي تقدر ترين مخلوق رب اما chicos ومن باشتاو كرهي من هجي من يا ام دي بناء بقدرتين كسل لرب العالمين وبقدرتين مخلوق لرب العالمين بنضرب العالمين قلت الذي احسن كل شيء خلقه يعني هاشتاك رب العالمين تشيكي جوانتري جوان شوي تشيكي. جوان تشيكي جو باشتين كي هر حيوان كي تبيني هر نوع مخلوقه كي تبيني رب العالمين هو تشيكي كل بعد مخلوق شوي قالك جوانا وقولك يا ريكوبيكا بهندس منوف نابي عيبال تبي أنت دري مخلوقات رب العالمين متدري هم رب العالمين وني أحسن كل شيء خلقه رب العالمين هر مخلوقك شريك لي نسر جوان تري شوي شكري هيك اللوني مشي كريت بيت أو هزرمية أو تصورمية وني او دينامية أو هني خلل وكيميائيات كده هاي دينامدا هاي عمروتي دي أفهم الوقت أنا هما جوان تري شوي رب العالمين شيك لي وبدأ خلق الإنسان من طينين. ستين رباعين شكرنا مروي شبت شيء واتي شكرن. شكرن. عليه السلام وسلام. رب آدم عليه السلام يبشي شكره يبقرى شكره. خلق الإنسان من طينين. واختار رب ما هم مخلوقات جوانترين شيء واتي فيستينيهاتي تفصيلي بحثي ديكاد بحثي تشيكر نام رو فيديك كي وقتي بحثي مرو فياتي خلق من طين هذيك المراحل تشيكر نام رو في منيا مروف هاتيا تشيكره ی بودیم ما اونکی اولی چک کریم دست به کار چک کردم روا اب چه وقتی چکم آخه وقتی چک کردم چون کی آدم علیه سلامت و سلام و نیاز ما رحلانه او آدم علیه سلامت و سلام هم وقتی چک کردن دست به کاری او آخه کرچه کرکرد پشته ای او قراش کره هایکل اینه هایکل جبوه ت چک کردن بیشتر روح نداو بره پشته ای ربع روح داو بره مروفة كيفانية كفابة ورابة ورينة هم أو صفات مروفاتية في الرب العالمين دين في مخلوقين نجايراد الرب العمين بحثي ايه كالوا قناق التبربونة كيه يا عدم عليه الصلاة والسلام يقولوا وبدأ خلق الإنسان من طين ما مروف يشيكري داس بيكا تشيكرناو يلقره اشتين يواتي دي دهيت الرب العالمين بحثي تشيكرنا مروف ابلابو در سبيل إن شاء الله وصلى الله وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين